قش عن أبطارهم يخرجون من الأجدات كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عصر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمت وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر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 تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعب فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت سمود بالنذر فقالوا أبشرا منا 117. وفحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال أُلْقِيَ 118. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشد 119. سيعلمون غدا من الكذاب إِ مُسِل إ قتِ تثْنَةَ اللَم وَاصْطَبِرْ